الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في درسنا السابق كان الحديث عن لا النافية للجنس التي تعمل عمل إنا وهي تأتي عاملة عمل إنا بشروط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كون اسمها نكرة حتى تفيد الجنس لأن النكرة في سياق النفي تعم فيشترط لكي تؤدي معناها وهو نفي الجنس أن يكون اسمها نكرة فإذا كان الاسم الذي هو في الأصل معرفة نكر من أجل ذلك المعنى فلذلك وجب أن يكون خبرها كذلك نكرة. فالشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني أن تباشر اسمها. أن تباشر اسمها. الشرط الثالث أن لا تتكرر. وزيد على هذه الثلاثة شرط رابع. ألا تسبق بحرف الجر الباء فإذا كان اسمها معرفة فهي حينئذ لا تنفي الجنس ووجب أن تتكرر فتقول لا الدار داري ولا القوم قومي وجب أن تتكرر وإذا فصل بينها وبين اسمها وجب أن تتكرر كما قال تعالى لا فيها غول لا فيها غول وهنا في هذين لا مهمله لا عمل لها إذا كان اسمها معرفه وإذا فصلت عن اسمها تهمل فلا تعمل عمل إنا اما اذا تكررت واستوفت بقيه الشروط فلك ان تعملها ولك ان تهملها لا رجل في الدار ولا امراه وتقول لا رجل في الدار ولا امراه لك ان تعملها فتقول لا رجل في الدار ولا امراه او تهملها فتقول لا رجل في الدار ولا امرأ بعد ذلك من المنصوبات المنادة تسأل في ماذا ولماذا لم تسأل في الدرس الماضي هذا اعيد فهب انني لم وعد هل كنت تسأل ها كنت تسأل كنت اسأل ولا كنت اسال ولماذا الهاء ولماذا الهاء آه كنت اسال كنت اسال اما ان تقول كنت اسال او كنت اسال وين كنت اسال بسم الله له ثلاثة احوال مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف لا اذا كان مفردا كما تقول لا رجل في الدار هذا يبنى على ما ينصب عليه لا رجلين لا رجال يبنى على ما ينصب به يبنى على الفتحه يبنى على الياء لا نقول مثلا ايه لا مشركات في المدينة لا مشركات مبنى على الكسر لانه جمع مؤنث سالم واضح اذا كان اذا كان اسم لا مفردا اي ليس مضافا كعبد الله ولا شبيها بالمضاف ك عبد لله إذا كان مفردا فهو يبنى على ما ينصو به أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهو منصوب لا هو منصوب لا طالب علم مهمل لا طالبي علم مهملان ها؟ لا طالبي علم مهملون منصب الفتحة منصب الياء منصوب الياء لا طالبات علم مهملات منصب الكسرة ها وضع منصب الكسرة لا طالبات علم فإن كان شبيها بالمضاف فإن كان شبيها بالمضاف فهو منصوب كذلك المضاف تمنع منه التنوين اذا كان مفردا او جمع تكسير او جمع مؤنف سالمة وتمنع منه النون اذا كان مثنى او جمع مذكر سالمة هذا مضاف اما يعني تقول إيه؟ لا طالب علم اصدائه لا طالبا فمنعت التنوين إذا جئت بالمثنى تقول لا طالبي بالياء وحذف النون للاضافه فإن جئت باسم لا في الحاله الثالثه وهو الشبيه بالمضاف فهناك التنوين في المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم او النون في المثنى وجمع المذكر السالم تقول لا طالبا للعلم لا طلابا للعلم لا طالبات للعلم بالتنوين للعلم هذا شبيه بالمضاهر وتقول لا طالبين أثبت النور لا طالبين علما هذا شبيه بالمضاهر ولا طالبين علما وتقول علما بالنصب لأنه مفعول به لاسم الفاعل طالب او طالبين او طالبين اذا اسم له, له ثلاث حالات ان يكون مفردا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيبنى على ما ينصب به او ان يكون مضافا او شبيها بالمضاف فحينئذ ينصب ينصب بالفتحة بالياء بالكسرة على حسب اعرابه هذا ما تريد ان تسأل عنه ها؟ لا طالبين علما هنا ليس اضافه بدليل انك أثبت النون لو اضفت لحذفت النون من المثنى فتقول لا طالبين علم وهذا وارد في القرآن ليس في باب لا ولكن في باب الاضافه والمقيم الصلاة بحذف النون من المقيمين والصلاه ضف اليه اذا اثبتت النون والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاه تثبت النون إذا لا اضافه فيكون ما بعد هذا اسم مفعولا به كانك تقول ايه يقيمون الصلاه يعني المقيمين يعمل عمل الفعل طيب نعم المضاف اليه المضاف إليه دائما مجرور نعم طيب لا طيب أين الخبر؟ طيب اسمها إله اين خبرها خبرها محذوف لا اله حق الا الله هو. خبر لا محذوف لا اله حق لا اله مستحق للألوهيه الا الله وضح. طيب يا بدل بدل بدل من ماذا من حق من خبر لا محذوف او من الضمير في الخبر المحذوف مستحق هو ها طيب درسنا الان عن المنادى والمنادى لغه هو المطلوب اقباله ناديته اي قلبت اقباله والمنادى نحوا هو المطلوب واقباله بيا او احدى اخواتها المطلوب المطلوب واقباله بياء او احدى اخواتها و النداء حروف يا و اي يا و تزيد الهمزة في أولها وهايا تزيد الها هيا بياء مخفف أما هيا فهذا أمر آخر وهناك الهمزة وأي آ حرف نداء وأي حرف نداء والهمزة وأي للقريب ويا وأيا وهيا للبعيد هذا في الأصل ولكن يمكن أن تنادي القريب بيا على سبيل التعظيم كما كان الصحابة يقولون يا رسول الله وهو ملئ قلوبهم وهو معهم فهو قريب منهم ولكن تعظيما له أتوا به بحرف النداء يا الذي هو للبعيد إذا أدوات النداء خمس وهي كلها حروف وهي كلها أحرف الهمزة وأي وهما للقريب ويا وأيا وهيا وهذه الثلاثة للبعيد قال ابن الروم المنادى خمسة أنواع دخل مباشرة في الكلام عن النور لم يتحدث عن تعريف وسبق تعريفه لغة ونحو. المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف خمسة أنواع للمنادى قوله والنكرة غير المقصودة هذا هو الصحيح ومن اللحن في كلام العرب أن تدخل الألف واللام على غير فمن الناس من يقول من الناس قليل او كثير لا يهم من الناس من يقول النكره الغير مقصودة هذا لحظ خطأ ليس في كلام العرب ذلك فالالف واللام لا تدخل على غير اذا كانت مضافة انما تدخل على المضاف الى غير تقول غير المقصود ولا تقول الغير مقصودة طيب هذا الفصيح لا تدخل الالف واللام على كل لانهما تلزمان الاضافه كل وبعض تلزمان الاضافه فإن قلت ما تصنع في قوله ولكل جعلنا مواليا كل كل يعمل على شكله فهنا المضاف اليه محذوف محذوف مفهوم من الكلام لانه مفهوم حذف كل كل انسان يعمل على شكله لكل جعلنا مواليا لكل انسان لكل شخص لكل مورث جعلنا له موالي فحذف المضاف إليه لأنه معلوم فلا داعي لذكره صحيح صحيح طيب أما الكل البعض هذا عده كثيرا من النحات لحنا طيب قال المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف المفرد العلم أو العلم المفرد العلم معروف العلم معروف ما نعم ما دل على ذات إنسان أو ما أطلق على حيوان بعينه او ما سمي به مكان او زمان فنقول مكه مكان علم القصواء هذا علم على حيوان ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقول الطور علم على الجبل الموجود في سيناء لما نقول محمد او احمد فاطمه عائشه علم على انسان العلم قد يكون مفردا وقد يكون مضافا يعني لما تقول ابو بكر ابو حفص هذا علم ولكنه مضاف النوع الاول من انواع المنادى العلم المفرد العلم المفرد لان العلم قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف يعني ابو بكر علم مضاف عبد الله علم مضاف عبد الرحمن علم مضاف واضح طيب العلم المفرد مثل احمد محمد ابراهيم نوح وهكذا هذا علم مفرد الثاني النكرة المقصودة النكرة ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع يصلح لكل افراد الجنس يعني لما نقول رجل رجل تصلح لكل افراد الجنس ولا تدل على واحد بعينه ها؟ تصلح لكل افراد الجنس رجل امرأة طالب مسلم تصلح لكل افراد الجنس النكرة المقصودة تأتي على اسم النكرة وتقصد به واحدا بعينه تقصد به واحدا بعينه فهو نكر في الاصل ولكن قصدت به معينة النكرة غير, المقصودة. النكرة غير المقصودة نكرة لا تقصد بها واحدة وانما تقصد بها افراد الجنس المضاف سبق بيانه عبد الله ابو بكر طالب العلم والشبيه بالمضاف قريب من المضاف ولكن يبقى معه التنوين او النون التنوين في المفرد او جمع التكسير او جمع المؤنث او النون في المثنى وجمع المذكر ناتي بامثله على ذلك المنادى المفرد العلم يا ادم اسكن انت وزوجك الجن يا ابراهيم قد صدقت الرؤى. ادم علم مفرد ابراهيم علم مفرد طيب ماكره مقصوده تقول يا مهمل اجتهد يا, غافي يا غافل انتبه كلمة غافل نكرة او معرفة نكرة ولكن لما رفعتها جئت بها مرفوعه هنا فهي مقصود تريد غافلا بعينه لا تريد كل غافل ها نما تريد غافلا بعينه فلو قلت يا غافلا انتبه يا مهمل اجتهد يا مهملا اجتهد بالنصب فهذا نكره غير مقصود والمضاف يا ابا بكر يا عبد الله يا أقا العرب يا أمة الإسلام يا معشر المسلمين هلوك في بقى والشبيه بالمضاف تقول يا طالبا للعلم يا طالبا للعلم يا مهملا لواجبه يا بارا وهكذا هذا شبيه بالمضاف نعم يا مهملا نكر غير مقصود يا مهمل بالضم فقط دون تنوين هذا نكره مقصودة تريد أن تسعى ماذا يا طالب علم أو يا طالب العلم هذا مضاف يا طالب العلم هذا مضاف يا طالبا للعلم هذا شبه بالمضاف لو واحد سميته طالبا تنادي عليه وتقول يا طالب يا طالب هذا علم مفرد لو سمي به انسان لو سمي به انسان على نير على نية المنادي هو هنا يريد نارا بعينها خلاص لا يريد العلم لان النار العلم هي نار الاخره إنما هنا نكرة مقصودة نكرة التي ألقي فيها ابراهيم ولا يريد كل نار لانه لو قال يا نارا كوني بردا وسلاما اذن تتعطل الدنيا صحيح تتعطل الدنيا انما قصد نارا بعينها وهي النار التي القي فيها ابراهيم هذا الفرق بين المقصود وغير المقصود يا نار كوني اذا هذه نار ايه مقصود يا نارا يبقى اي نار نعم طيب الكلام واضح انواع المناده الخمسه واضحه قال فأما المفرد العلم والنكره المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير قوله رحمه الله يبنيان على الضم هل كل مرفوع يرفع بالضمه الجواب لا هناك ما يرفع بالالف وهناك ما يرفع بالواو الالف المثنى والواو في جمع المذكر السالم فقط والاسماء الخمسة طيب أما الأسماء الخمسة فتخرج من هذه لأنها لا تكون لا تكون أسماء الخمسة إلا إذا أضيفت وطالما أضيفت خرجت من العالم المفرد إذا يبقى معنى المثنى الذي يرفع بالألف وجمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو فلو ناديت فلو ناديت طلابا وأتيت بصيغه جمع المذكر السالم وقصدتهم تقول ماذا يا طالبون يا طالبون طيب تريد أن تنادي طالبين اثنين بأعينهما تقول يا طالبان طالبان بتاعتنا في النحو والطالبان الثانيه اللي قالها ها آه. طالبان يا طالبان هذا منادى نكره مقصوده نكره مقصوده فحينئذ يكون مبنيا لا على الضم انما على الالف يا طالبون يكون مبنيا على الواو فقوله فيبنيان على الضم هذا على سبيل الغالب لان علامه الرفع الاصليه هي الضم وليس معنى ذلك ان كل مناده يبنى يكون مبنيا على الضم لا وانما هذا على اعتبار ان علامه الرفع الاصليه هي الضم كان الاولى به ان يقول فيبنيان على ما يرفعان به فيبنيان على ما يرفعان به يرفع بالضم يرفع بالالف يرفع ب... بالواو فنقول مبني على ما يرفع به وقوله من غير تنوين لا داعي له لانه طالما بني المبني لا ينون المبني لا ينون فلا داعي لقوله من غير تنوين نحو يا زيد زيد هذا علم اسم إنساء علامة على ذات معينة ها فلو قلت يا زيد علم مفرد ناديته إذن يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب وزيد منادى مبني على الضم في محل نصف في محل واصل اننا لا نتحدث عن المنصوبات مفعول به والمفعول المطلق ها فالمنادى منصوب لم قال النحاة في محل نصب لانهم قالوا ان يا حلت محل الفعل ادعو فاصل كلامك يا محمد اصله ادعو محمدا ادعو محمدا فبدلا من تكرار يا ادعو ادعو ادعو استعاض عن ذلك بحرف النداء يا هذا كلام النحاة هذا كلام النحاة فقالوا ان المنادى منصوب فاذا بني على ما يرفع به كان في محل نصب فزيد منادى على المفرد مبني على الضم في محل نصب طيب لو ناديت اثنين كل منهما اسمه زيد فتقول يا زيداني يا زيداني هذا مبني على الآلة في محل ناص يا زيدون طبعا القصّت به واحدا واحدا فتعمل معاملة جمع المذكر الثاني. فعملوا معاملة جمع المذكر السالم وان قصدت زيدا وزيدا وزيدا فمبني على الواو في محل نصر كان في شعراء الاندلس شاعر اسمه ابن زيدون ابن زيدون الاندلس طيب يا رجل يا رجل رجل نكره ولا علم نكره وهو هنا مرفوع اذا نكره مقصوده لو ناديت اثنين يا رجلان مبني على الالف لو ناديت ثلاثة او اربعه او اكثر تقول يا رجال هذا نكره مقصوده مبني على الضم في محل نصب قال والثلاثه الباقيه منصوبة اللاغي امر القيس له بيت الشعر اطاطم مهلا بعض هذا التدلل اطاطم ينادي على امراته واسمها فاطمه فطبعا اتى بالهمزه لقربها من قلبه وحذف التاء ترخيما لها بيدلعها يعني ها مراته القيس يعني لازم ماشي الباقيه الباقية منصوبة لغير ما الثلاسة الباقية النكرة غير المقصودة فتقول يا رجلا يا رجلا وأنت تريد بذلك كل رجل يسمع منك النداء المنادى المضاف مثاله يا طالب العلم يا طالب العلم طيب لو ثنيته تقول يا طالبي العلم يا صاحبي السجن بياء مخططه وتحذف النون نون التثنيه فيلتقي ساكنا ياء التثنيه مع لام التعريف فتكسر ياء التثنيه يا صاحبي يا صاحبي ها؟ يا صاحبي السجن وضع طيب لو جئت بها للجمع يا صاحبي ها؟ يا صاحبي السجن طيب هل يلتوس هذا بالمفرد الجواب لا لان المفرد منه مضار فينصب يا صاحب السجن لما لا يا صاحب السجن انت حذفت النون للإضافة وحذفت الياء من أجل التقاء الساكنين ولكن بقيت الكسرة يا صاحب السجن أنت تريد يا صاحبين للسجن فالفتحة في المفرد يا صاحب السجن والكسرة الباقية قبل الياء المحذوفة التي هي قبل النون المحذوفة دلاله على أن الكلمة لجمع المذكر واضح هذا ولا ايه واضح نعم لا السجن مضاف اليه منادى ها ما الفارق بين يا صاحب السجن ويا صاحب السجن صاحب مفت يا صاحب السجن تخاطب ايه تنادي واحدة يا صاحب السجن تخاطب ايه جماعة لو خاطبت اثنين يا صاحبي السجن طيب إذا كان المنادى شبيها بالمضاف هي ياتي منها جمع التكسير صحب وصحاب واصحاب ثلاث وياتي منها جمع المذكر السالم صاحبون وصاحبين نعم المنادى الخامس وهو الشبيه المضاف قلت تثبت نونه او يثبت تنوينه فتقول يا صاحبا للسجن يا صاحبا للسجن واضح اثنان تقول يا. يا صاحبين للسجن او يا صاحبين السجناء ويا صاحبين السجن او يا صاحبين للسجن المهم تثبت النون هذا شبيه بالمضاف اذا كيف تفرق بين المضاف وشبيه المضاف في المضاف تحذف التنوين او النون اما الشبيب المضاف فتبقى النون او التنوين النون في ماذا النون في المثنى او جمع المذكر السالم والتنوين في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم نعم في الايه ان كان مفردا فهو منصوب بالفتحه يكون منصوبا بالياء يا صاحبينا السجن يعني مثلا لو مضاف تقول يا صاحب السجن منادى مضاف منصوب علامة نصبه الياء وحذفت النون للاضافه والسجن مضف إليه يا صاحبين السجن صاحبين منادى شبيب المضاق منصوب على نابة رصب إليه والسجن مفعول به لكلمة صاحب ماشي كلام طيب قال والثلاثه الباقية منصوبة لا غير منصوبة لا غير هل في هذا الكلام كلام نعم هذه مساله اذا اردت ان تنادي المعرف بالالف واللام اذا اردت ان تنادي المعرف بالالف واللام يعني الرجل التلميذ النبي الرسول فاما ان تاتي باسم الاشاره يا هذا الرجل واما ان تاتي باي معها فتقول يا أيها النبي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم ماشي يا ربي ايه أي منادى مبني على الضم في محل نصب وها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من العرب الرجل بدل أو نعت إن كان جامدا فهو بدل وإن كان مشتقا فهو نعت يعني يا أيها الطالب الطالب نعت صفة الرجل لأنها اسم جامد فتقول يا أيها الرجل فالرجل بدل خلاص إلا اسما واحده وهو الله فينادى مباشرة فتقول يا الله وتكون الف التعريف هنا للقطع لا للوصل ما تقولش يا الله انما يا الله تكتب زي ما بيكتبوها على علب العراق كده الله اكبر كانوا بيكتبوها زمان همزق قطع عك ما فيش, فيش لغه عربيه في مفيش واحد لغه عربيه يقول لهم دي الف واصله جدعان جدعان جمع جدع والجدع يعني المعزه اللي تتذبح يعني ها ما هي اصلها جذع او جذع يعني حالة البيب حلو. اذا اردت ان تعرف إذا أردت أن تنادي المعرف بالالف واللام فإما أن تأتي باسم الإشارة وإما أن تأتي أي مع حرف التنبيه الهاء وذلك في غير اسم الله سبحانه وتعالى أما اسم الله فينادى مباشره مع تحويل ألف وصله إلى ألف قطع الله يا الله وفي الغالب تحذف يا ويعوّب عنها بالميم. ولكن ليس في موضعها ولكن بعد كلمة الله وهذا فيه من جمال اللغة ما فيه فيه من جمال اللغة ما فيه فاختيار الميم دون غيرها كما ذكر ابن القيم رحمه الله لأنك إذا قلت يا الله تدعو وهذا يحتاج أن تجمع قلبك وقت الدعاء والميم فيها ضم فضم شفتيك عند النطق بها فإشارة إليه جمع القلب عندما تدعو ثم لم تعوض بالميم في مكان الياء وإنما بعد ذكر اسم الله وهذا فيه من الأدب ما فيه حتى لا تقدم شيئا على اسم الله مع إن العوض يأتي مكان المعوض عنه ولكن هذا شيء من جمال هذه اللغة واضح نعم اللهم آتنا في الدنيا حسنا الله منادى علم مفق مبني على الضم في محل نصب والميل حرف مبني على الفتح لا محل لوم الاعراب عوض عن يا النداء نعم المنادى المضاف المنادى المضاف الى ياء المتكلم فيه وجوه فيه وجوه يعني تقول قومي مثل ها باثبات الياء ساكنه يا قومي وبإثبات الياء مفتوحة يا قومياء وبحذف الياء تبشر عبادي مثلا ها؟ يا عبادي الذين بفتح الياء خلاص ففيه وجوه تثبت الياء ساكنة وتثبت مفتوحة وتحذف خلاص فهمتش حاجة هو نعمل لك ايه يعني تريد ان تنادي على ايه تنادى على قومك تقول يا قومي يا قومي يا. بفتح الياء ويا قومي مالي لي ادعوك يا قومي مالي بالكسر فقط بحذف الياء جميل فهم الكلام كانك تفهم مرتين طيب فاذا كان المنادى ابا او اما ففيه عشر لغات ايه رايك بقى يعني يا ابي ويا ابت تاء مكسورة يعني ويا ابتي ويا ابتاء ويا ابتاه يا ابتاه اجاب ربا دعاه وهكذا لغات وردت عن العرب يا ابت بالسكوت ويا ابتي بكسر التاء ويا ابتي ويا ابي ويا ابي ويا أبا لا هذا لا لا لا هو لو نادى واحدا يا بني إنما هو ينادي الجمع يا بني يا أصلي يا بنين فحذف حذف النون والتقت ياء الجمع مع ياء المضاف فقال يا بني يا انت ببقى عن حيثة الله خليك في السالك كله قلاق لا تصغير بني بنينون نعم لا تسألن بني آدم لا تسألن بني آدم لا تسألن بني آدم نعم بني تصغير ابن بس يرجع للوزن الوزن يعني لو في كلام عادي كانوا هما صحيح انما بني حركه حركه سكون بني حركه حركه سكون حركه هذا يرجع للوزن طيب هذا يكفي ونكتفي صلى الله وسلم وبارك عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه